مع الحب البحر ينادي القمر ينادي وصحاري أنغام الحادي تنادي شيء عادي والشيء ينادي صمتاً صمتاً أناشيد بلادي وننادي الحب الحب يا بلادي الحب كالطفل يبكي ويصرخ وينادي انا اطهر قلب في الوادي وشريف واصيل كاصالة اجدادي كذاب كذاب يا حب ما انت الشريف ولا حتى عفيف اسمعني وبطل تحريف كل اللي تقول عليه موزون يطلع تخريف سيبني اوصفك حقول كلام يكسفك ويحرجك ويدبحك وما بتموتش سيرتك على كل لسان وعامل فيها طبيب لكل إنسان بتقول إنك بتعالجني وبعلاجك تسيب ميت جرح في جراح تعيش ونعيش وفي جراح تطيب بالدبح وفي جراح تطيب بالصبر وجراح تزيد بالفرح يا طبيبي دواك قتلني وسقاني بدل السكر ملح ومصيت من دمي وكويتني وفي نفسي نازل سفح جمعتني معاها وعشكتني فيها ولقت ليوم الفرح كانت صبية زي الصباية بقيد غزية بكاس ومراية من كاس الحب داقت واتريه كاس الضحاية عشكت فيها راجل والعشق ماهو غاية وعمل منك طريق وجسر ووقحها في الخطايا ركبها سفن معاصي بقيد قرآن وآية ملعون يا حب انت يا طريق ملهوش نهاية يا شوقي وحزني ليلي يا فقري وياغناية يا فرحتي لما شوفها ويا أنين وصوت بكاية يا حرب بمفاشي فارس كل الفرسان ضحاية وبرضو أرجع وحبك شكلك مولود معاية